إن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأودين اكتتبها فهي لا عليه بكرة وأصيلا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 فسهم وعتوة وكبرا يوم يرون الملام لا بشرا يومئذ للمجرمين لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء مز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 وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يديه يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي يَعْنِ الْمَكْنِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا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 لنثبت به فؤادك ورتدناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جنّاك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ما أولادك أولادك شرّ مكانو وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا الهباذا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب روس لأغرقناهم وجعلناهم للناس آياما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 ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبرناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا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 وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا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 والذين إذا ذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلون وكان بين ذلك قوام والذين لا يدعون مع الله إلى آخَرَ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون الله إلا بالحق ولا